بإذن الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشعتا ليرو أعم فمن يعمل قال ذروة خيرا يره ومن يأمل مثقال ذروة يره